يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وبيت راء مرباطي تسرون إليهم بالمواد وأنا أعلم بما أخفيتم ونا أعلنتم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 صار النابث وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرا لنك الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرا لنك وما املك لك من الله من شيء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 ومن يتول إن الله هو الغني الحميد أَعْسَلَ اللَّهُ أَيَّدْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادِيَتُمْ مِنْهُمْ مَوْذَّعٌ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا تُمْ وَاللَّيْسَ مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَأَتُوا الَّذِينَ لهبت فَأَتُلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ إِلَّا أَنفَقُوا وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي أَتُونَ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببرتان يفترين يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن, فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله رفور رحيم